بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على اله وصحبه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم في اقسام ماذا لا في اقسام لا في اقسام لا, في أقسام لا قال الثانيه العامله عمل ليس والنافيه للجنس ماذا تفعل تنفي جميع افراد الجنس نصا نصا بدون الاحتمال لا العامل عمل ليس تنص على نفي وجود الواحد فقط لا تنفي وجود اثنين لا تنفي وجود ثلاثة لا تنفي وجود جماعة إنما ماذا تنفي وجود الواحد نصا وإذا نفت العموم تعزى فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا هذا احتمالا تنفي, جميع تنفي الحكم عن جميع أفراد الجنس إنما بالإحتمال الذي يقتضيه السياق والمعنى وأصل معنى لا العالم العامل ليس ما هو أصلها؟ نافية للوحدة ما معنى نافية للوحدة؟ ليقود الواحد الواحد من هذا الجنس غير موجود لها رجل في الدهري رجل بمفرده لا يوجد واحد لكن قد يوجد كم؟ ثلاثة، ثنان، أربعة، فأكثر. إذن ماذا في وجود وجود الواحد بقرينة، بقرينة على سبيل الاحتمال. ما معنى على سبيل الاحتمال؟ أي أنها بقرينة في السياق، قرنة كذا. إذن هذه فائدة. قال ثان العماد تعمل ليس ولا تعمل أيضا إلا في نكره يقول الشعر تعزف الأشيون على الأرض بأقيه ولا أزل من المقد الله وأقيه. على قول الآخر نصرتك إذ لا صاحب نصرتك إذ لا غير خادل. فبوأت حصلا بالكماة حصينة. نصرتك إذ لا صاحب غير خادل. فبوأت حصلا بالكماة حصينة. ومن معناها انزلتا وأسكنتها حصنا بالكمات حصينة يعني يذكر صاحبه ان هو وقف معها ايش موقف في وقت ماذا في وقت خذلان والله احسن وقال ومنع البرد الاخ اش لا عمل ليس وحكى ابن ولاد ابن ولاد قال حشتا حشت رقم اثنين وهو أبو العباس أحمد بن محمد النحوية المصير في سنة ثلاثين وثلاثمائين بهروه ولا عن الزقائق أنها أقرية مقرآن ليس في رفع الاسم خاصة ولا تعمله قبل شيئا والسماع المتقدم يرد عليه السماع المتقدم يرد عليه قال تنبيهن أعلام بفائدة قليلة قال وهو لغتنا الإقاظ أجاز ابن جني إعمال لا عمل ليس في المعرفة لكن هذا لغة قليلة هذا من اللغة القليلة النادرة قال في المعرفة وافقها ابن مالك وذكره ابن الشجري في قول النابغة القعلي وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها سواها ولا في حبها والتراخية الذي نحفظه ولا عن ولا عن حبهم التراخل الشاهد ما هو لا أنا باغيا سواها لا أنا باغيا فهنا لا ماذا ماذا فعلت هنا لا معين لا هنا لا أنا كلمة أنا كلمة أنا ما هو ضمير والضمائر من المعارف الإجمع الضمائر من المعارف الإجمع الض... الضمائر اسماء معرفه اجماعا اجماعا قال والبيت محتمل للتاويل بيت محتمل لماذا محتمل على جعل لا, لا للنفي المجرد قال والبنت محتمل التاويل قال ابن ماله قاس عليه المتنبي في قوله اذا الجود لم يرزق خلاصا من الاذى فللحمد مكسوبا وللمال باقيا طيب قياس المتنبي لحنه من ابن هشام في قدر الندى حكم عليه أنه ماذا انه لحن قال ولحنوا من قال ولحنوا من قال إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فالحمد لله سبحانه المال بقية. طيب وهذه حكمة. هذا مش شعري حكمة. إذا القول لم يرزق خلاصا من الأذى عطية اعطيت من محسن. عطية أخصيت من محسن. فإذا أتا بعدها إيش؟ الأذية والمن أبطل أجره. فأصبح ماذا العطية قد ذهبت إلى من انتفع بها فماله مفقود وحمده مفقود حمده مفقود قد آذى الفقير آذى الفقير بالمنة حتى أدخل على قلبه الكدر وضيق الصدر وضيق الصدر والكآبة والنبي صلى الله عليه وسلم لها عن امور لماذا بالاحتمال انها تحزن من مثل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا يتناجثان دون الثالث فان ذلك ايش يحزنه هذا شيء من الامور انفسنا منهي عنه كيف هذا يعني يعني اعطاه ثم ماذا ثم يمن عليه هذا هل يقع في حزن أو يقع في كربة؟ هذا يقع في حزن، في كربة، في هم وغم، وفي تنكد، وفي أسف. والله المستعان. طيب هذا هو آخر بيت معنا. درس اليوم بيت المتنبي يقول لمرز خلاص من الأذى، فالحمد وشكر والمال باقيا. أن يقول لا بقى له مال لا بقى له يعني لا بقى له كسب لا بقى له مال ولا ايش ولا حمد له عمل يعني فالحمد مكسوبا يعني الحمد مكسوبا أي معمولا يعني لا كسب الحمد وهذه فائدة ولا بقى المال والله dedعى الله وينبغي للإنسان ألا ينظر ألا يعمل الا يعمل للحمد ولا يعمل لايش ولا يحرص فيبقيه المال ولكن ينفق ابتغاء ايش وجه الله سبحانه وجه الله سبحانه هذا هو هذا هذا هو الخلاص هذا هو الخلاص اللهم ان شاء الله جزاكم الله خيرا وبارك الله 就是 mm hmm.